بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة الناس يا ج م ا ع ة ع ص ب ه ا تعبانه اليومين دول و ل ي و م حق ا ل ح ق ي ق ة والناس ع ص ب ه ا م ش د و د ة و م ت ا خ د ة و م ت ن ش ن ة والدنيا يعني ص ع ب ة عليهم جدا انا ا ل ح ق ي ق ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة للناس الي ل بتعاني من ا ل ع ص ب ي ة ا ل ش د ي د ة بسبب ا ل أ ح د ا ث بسبب ظروف الحياه بسبب ا ل ز ح م ة بسبب الحر إ ن م ا في الاخر الناس عصبيه ة الحقيقة أنا ح ك لكم قصة يعني م ف ي د ة جدا كيف تتخلص من ا ل ع ص ب ي ة ازاي تبقى هادي لان وانت عصبي ب ت ب د أ تغلط في الناس و م ر ة تخبط في ولادك و م ر ة تغلط في مراتك و م ر ة تخسر جارك و م ر ة تتخانق في الشارع وانت ع م ل ت ت أ ذ ي الناس يعني ع م ل توجع ت الناس وانت بتقول ما ن ع م ل ايه يعني ع ص ب ي ت ع ب ا ن ة وعصبي حكيلكوا قصة قب ا ل أ ب د ه ابنه كان عصبي جدا جدا جدا وعلى طول اي ح ا ج ة تحصل ا ل و ا د على طول يقوم مزرجن ويقوم مخبط ومتخانق فعمل معاه ا ل أ ب ح ا ج ة ج م د ه جدا ه ل ه بص أ ن ا هعلمك ح ا ج ة كل ما تتعصب م ر ة وتغلط في حد تقوم جايب حته ا ل خ ش ب ة دي وتقوم دائق فيها م ص م ا ر كل م ر ة تتعصب تقوم دائق م ص م ا ر بس مش عايز منك ح ا ج ة أ ك ت ر من ك د ه ويبدو ان الولد كان عايز فعلا يحل ا ل م ش ك ل ة دي لان عمال يخسر ناس ك ت ي ر ة فام جايب الخشب الكبيره في ق ط ه وام جاب ي ش و ي ت مسامير و ش ك و ش وكل ما يغلط في حد يقعد بالليل بقى تك تك تك تاك يقوم د ا م ص م ا ر تك, تك تك تك تك لقى اول يوم انه دق تلاتين م ص م ا ر يا نهر ابيض تلاتين م ص م ا ر وقعد يدق فيهم جتني يوم ا ل ت ج ر ب ة ا ل ع م ل ي ة دي خلته ي يحس يعني ان هو ايه المفروض يقلل ش و ي فامتاني يوم عامل 20 مصمر والخشبه لسه موجوده تلت يوم أ م عامل عشر مسامير رابع يوم خمس مسامير على بعد أ س ب و ع ايه ط ر ي ق ة ع م ل ي ة بقولهالكم يعني ع ج ي ب ة بعد أ س ب و ع مدقش ا ولا م ص م ا ر ل أ ن ه ب د أ يمسك نفسه ل أ ن ف ك ر ة الطرق دي طك طك طك طك طك إ ن ك ع م ل تحط مسامير يعني وجعت الولد جدا فإيه فقرر إ ن ه خلاص معدتش ا هعمل كدا ه بعد م خلص أمراحل أبوه فابوه قالوا شفت انت بقيت عظيم ازاي بس انا لسه طالب منك طلب قالوا ايه الطلب الي ل طلبوا قالوا بقى لو سمحت فكلي المسامير من ا ل خ ش ب ة قالوا دول كتير ق و ي قالوا لا بس فكهم ففك المسامير من ا ل خ ش ب ة ف إ ذ ا ب ا ل خ ش ب ة م ل ي ا ن ة خرام ف ا ل أ ب أ قايله ح ك م ة ج ا م د ة جدا قاله انت عملت ك د ه في قلوب كل واحد خبطت م ص م ا ر بعصبيتك في ا ل د م ا غ أخيل الاخرام اللي في قلوب الناس وفي... في إيدة الناس ايدة وفي وفي عقول الناس بسببك كل واحد علمت في قلبه ع ل ا م ة بتوجعه بسبب الخبطه الي ل خبطتهاله ي ط ترى مراتك في في دماغها وفي قلبها ك م م ص م ا ر ن ت دقيته يا <تصفيق> ترى يا شباب أ م ك ي نهار أ ب ي ض معقوله ع م ل تخبط مسامير في قلب أ م ك تخيل الخرام الي ل م و ج و د ة في قلوب الناس بسببك بسبب الكلمات ا ل ج ا م د ة بسبب المواقف ا ل ص ع ب ة الي ل انت بعصبيتك خبطتها فيهم ممكن تفتكر ق ص ة المسامير دي ممكن توقف من النهارده تدق مسامير في قلوب الناس امسك نفسك امسك اعصابك مش عارف هات الخشبه والمسامير واعمل التمرين دوا ربنا يحفظكم ويهديكم ويحفظ قلوبنا ويحفظ بيوتنا ويهدينا ك د ه في ا ل أ ي ا م ا ل ص ع ب ة ديا بالله عليكم مفيش ب س م ة أ م ل من غير إ ن س ا ن ي ع ر ف يكون بيحافظ على أ ع ص ا ب ه ح ف ظ و ا على أ ع ص ا ب ك م وشوفوا ب س م ة أ م ل ج م ي ل ة شكرا والسلام عليكم ورحمه